فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولينعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلقاء إلى يرغ بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له انما ابت يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يظلمون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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفتدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابُ إِذْ رِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَّأَتْ بالحجاب ردوها علي فقطق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على قصه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وأذلي ملك لا ين لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ خَائِفًا حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له وعندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه and عشر كان عشر كي بقول يسادات لي أفراده وحكمي دي عشريات الناس عليه كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا كوي يسودون آية دوت بكا كوراني هاي آية دكوي يلباتناد بكا بلابناد كنا ميدا من صورة صاد آية دكوي يكنتناد نوآ كوراني من صورة النفسها مثل سورة السادة كميلا عشركي كوري وكوري سيهاي وحودا بيسي الله داود عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة وسلام أي عشركي ورقلاشي سي لغوتها في يسوى عليه الصلاة وسلام لصبر قلينا أيه على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشية والإشطاء والطير محصورة كل له أوراق وشدّنا ملكه وعطيناه الحكمة وفصل الخطا نبي الله داود قل سبحانه عز وجل رش جيله النبي الله داود نلقيه بدن وعلو نقض بدن ورب ملكي سات كيي هذا الكادو كلا سارة كل عاشر كحوا آياته كبه الله ومن بعد الأمثلة إنه الحكم كآده قوة ناكسانه غيبك من ذو قولك عاشر كحوا داوده مزلق دور ما يرضى الله وسن دير رحوة داكوجيه قصة النبي الله داود الله كميد سليمان نواه نبي الله أيوب نواه كميد لكنه سكمد سيدة داود لو قصن بالرحلي سليمان لو قصن بالرحلي ايوب لو قصن بالرحلي هذا اللي هو اللي قال تعالى شبهوحو يري لاتاك حشا سواء استفام استفام وتشويق بالليل تشويق واحد هو يا مركز حشيك يسيد اي اقفك هذا حشيك يسيد مركو غرق كل لغة قد ليها سقوط بعيا بركانه جاليسين بعلى سمايا وحلا جاليسينه هذه بامركينه وحشة كتدوني كتبامركه ورا يسقي سؤال لغة ديما يوحى له ليجاي وح حلل دعي وقت وحلل الشيء جي وقت كل قوقبك يكوي هذا محل دعي ما وحي ما قالوش كل غمدنا النذيج علي سلا توسلا إلى فاجع على يسنا يا قصة الله يداود إنه شجع وها لا أيها الرسول الكريم ما كوي من نواة الخصم كوي مرنسنا ورك هذا اتصوروا مركز فناء المحراب نبي الله يداود من حبادا بلن وقت جسنا هذا يهيبوها هيبوها مركز صلاة اللقاح الله كان ينامو نصف الليل هذا انكبرك والإحساء أيوتي عندي ويقوم ثلثه سدع ساعة واسوجه وينام ثلثه حق صوم كان كان يصوم يوما ويفضر يوم امر بيتي سدع صواء مركز الرسول عليه سلاة وسلام سلاة لتكذتي داو ضعق من فضل سوملا سومانا خي داود اوقي من بدن كوخ تيجي شي سالا نوا اوقيبيي مرمحكمدو تجي جيرو اومدا نوو كرقيبيين جيرين مرنا مهيابكو گلي جيرو الو عارودي جيرين فبدا وقتي سوق ما قسنا كل عمركو حباله باكو جيرو لوما يمن جيرين مركو دت كا قابل اياه اولوده كو جيرنا مركا سالو يمن جكو ان امتحانا يا هاي يسروا المحراب كي كوجيره الوقت بيي دور عبودايه اي اي مدين فاشاش انا لا قابل حيو ترجيه بيدير ما وقتك على الحكومه يا ايمار حد اللي قابل على الربس شبه مقادري دابا فركارينكو قوي مكاد يرسو بيدير فيك دابا انتي فهمتين دربيغا باشو المحراب كي كوجيره مركو إذن مركوا هاركي و هاركي وقت لئي من جريمها تدكان للمسوا حسيني إذا نقوم أيان من فعنا ما يتوقيهين ويقالوا شكارينة يتصوروا مركي أي فنتهت المحراب الميشوه بكوا عابداي أي, أي يكوبوكشة الليان وككس الله يدخلوا مركي قلة على داود النبي الله داود ومهراب كجرو الباب في سوحراني Eva Diaz-Saladia Pirakujile, aye korka-aurikas-orjaare, aduarkeja, muusan fileinin, kaffaziarkeja, uutta herkegaa, minun hommikolla diimuron sanajda uutsa-aurka-saijan, aye uutta herkegaa, iävo-markeja, herkegaa, navigaarien uutsa-aurka-saijan, mosa-aurika-aurika-saijan, aye da إذا قلت أنه يجعله قول مصحن خصماني نحن خصماني هذا يشعرنا هذا نحن نقول كل قولنا قرنق باندونين إذا قلت للمصحن بقى وحود دلمي بعضنا قاركنا على بعض ان قاركي كالو دلمي فحكم قرنق هذا قلت بيننا دحض النظر بالحق سيد الدين تقبط نوج كلا ولا تصدق حقا كل حين مدي بيج بيج مدن يجيبه في عنواننا ولا حق لنا هو كل حين اسيد الدين ثقب ثنوج خلاص واحدين نوج توسي كلا سواي السراب جدك حقا تزن تيز على عادي زا سواه وسلا دوا جدك على عادي midigii yebis xmidna noqoloo xinin qodada xaq ee erba jideeyay adigana e bakumaray qodada annagu mamul marka uu iska hoogaansamo waaqanay kulkan lama damin midahan midina waa mudaxil minna waa mudaa alayh kulkan ninki mudaxiga ahaa ee ورجينا النبي جوارجية، هي عدين نفط ولايك وربعيان، هنا ينحمل لسون، هي دم طولي أيسر حليم بياي كل باب الله بطاي، إن هذا نن كان أخيه ولا القيب، قن المسلم، هني قن مسلم بنا هاي، كل كأولى لماذا سلام لماذا، هي النوا لعن نن كان كل هاي، له ولاي هاي، تسون سقالي يا الناف ناجتنا إلى أري إلى وسقالي يا سقاش النافا أيولا ياي وهي أرينا وحنا لا ياي ناجة واحدة مثل حال لي وارك إذا فقال وارك يوحير أكفل ليها لحظة يسي أنتي هذه بقولك كلها ما يصير حنا الله كتري ما يصير أريكي بقول عن لحظة و أحد حدان قوس غب صدرنا العادي يدينا واجي حين عقل و اد درسيه و كي يب قديه في الخطاب هذا الكيب يقادكادي ولا كي لكن وكام دعيه دعو ديشي واقامه دنتي شي بو شكتي كل كان نبي الله يدعون عليه سلام إنه بالكاد يمدع عليه، قلني كان ورثي شيئاً لاقياً من لغة إنيه، حتى لاقيا قرثي ولا نقاية، حتى لقيه ويان، نك ان مدعي على مركاتي ما يستابل لي، حدو مركاتي ولا نقاية، حدو مركاتي ويان نك عن كتاب لمرين أي لارين ولا كل كان نبي الله عليه السلام. سألنا هذا المكان وقولوا لنا، ليس له أقولوا لنا، ما كان من سقالي سقاش النابلة، و هو كما ما ينير له، عليه أقولوا هذا، أنا ندمي سيرن أيه قال النبي داود حيري، لقد وحلافا، بل قاندوا اللحظة قانيدا اوهو بككو ظلمي بشعال عجتك لحظة لو ويدينتوكو ويديني ويدينتو فظلمي بحاجة الدينة الاسلام كوحي قدومي سيء لما ذا قف هم لي اللي تلدق عليه قفك اللذن اوه حدق عليه وصدق الله في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين ورقربين wariyata ama wal masaaqay marka dadka jiraan waxan la siiyay leeyin ee lama oram dadka ladan dadka jiraan haa unayna la waraa kulkahu waa muqaaksar sariicadii lagu sameeyna nin iska قول كأجل ليفعل صارق نعات قبض أي أرطق نعكس على شرعتون شرعة دي باللجوء اليمن قل لدغة قديم خسوك عليه سلاط وسلم ملكهم نعادي من جبل بري وهم يرفعخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تخرج من أغنيائهم وتربج على فقراء وكان منك لذا فإن منك اللي سلك عليهم نكليت يوم كلا قبر تامه وكلا نا كبر سلو هو ويدين ما كل هو يلبس سؤال النعجة تيكا هذا ويدين تو كويديني إلى النعاجي على جسيك لأنه حكم كمالك واضعي كل كاساء بيلي سبحانه نبي الله داود بحكاية إلى كوالرمعي وإن كثيرا انبضا من, من الخلاطاء دادك وحسكوا درسنا كميدا ليبغي بعضهم قاركوضو حدو الميا على بعض انقارك كري وصنة الذي خلق دادك مرم بالحساب يوحسين مقونا ايان اما مده قفك ايمان ايا اما سيدان بك لحقه جينا ايا سير وحسكوا الدرس ذي سيرسوا العلمان وان كثيرا منبضا من, من الخلاطاء ذاتك وحسكوا الدرس ذاك مده بعضهم تركضوا حض الظلمة على بعضهم قاركا كالي الا الذين تضمى هانه امنوا حق رميه وعملوا عمل فلي اصالحات اعمال ونقسم ونشهد دي ايمان كنو وفالبالو كبقايا حقيس حقانهين مغربو مركوه اللقاء يا باشورة كنو حدي ايمان اليه الي ان استلمن يكي وحبذا ما وقليل وحير ما اد او ير هم كواس ايمان كنو عمله صالح عليه ان استلمني اد او يره واحد هدي بوقل كنو كنو cidam marka gartii u dhaqday iska tagay lawad haday lawad ii tagena nabiyilay daawud wees garshay inaga oo furu daday أنا ما وعك لما فتنه هو كلامه جه ربناي فاستغفر الربه خبجي مكدا بذا فضلبي وخرا أركس داود العي خاكي عن أيش جدا إشغوا وجهك وركوك بنايا وأنا ذي أبو النقي برتي أوكف ذو ذاقي دك دقاو النقي أسا حفنا هذه أبوين أجون نبيك سياكوا سميع كركس أبيير سبحانه فغفرنا له ولذلك تعقيب ويا فان تعود مركب وواحد قرطين مركب أنا أنتي وأرنتي رصبي أي توبة كاني مركب أنا ولا لا أرنتي سواحد على ما فغفرنا وعافني له داود ذلك لك أرنك أو جلس قرطكوفت وذاي وإن له ما داود أنتي داود صرفتي سجاقيمجا وابعتي كلا كديبو سجلا بين له داوود عليه السلام ان انغه ابا اكثر ما وضو كليه لا زلفا دوي وضمها ابا دون اي داوود كم يديه وحسن ما لا يشفي عنه وكل انه اكثر جنه يذم دفهم سلام كل كسد واسري سائل واسنا امتحان نبي الله داوود بوح اغري الغسدي Musi Terimahy on melko sinulle valkoh Heckeen Nabe Ishaqia, Nabe anything Akkuudil aibrahia. Se se me diritty onore, Se substrate Graahiea Ylertas nationale vuottamatilti, ovat milleetään siellä. Oieti tadaajille segänati tekem说ahan ja Kirkkoil kinahennele. Tien tulee sellokuksia 2-7, suinde insanёмなん Assembly. Se tetaajille mask birthaus다가. T母isille on, kyllikkapa وقد بواي لا قال ولا قال هو شو وين أما قصلا تدينان معروف جاي يا تفسيره على بدن هيدا جاية وحيله يه الله هداول أيامنا دري شال ما بيجي يكده يدايمون علي كبر قروح بدن أو ما يرانا يسوع أركي كل كارك يقروح لازال قلب يجي سايك شيء هاد غيم هو اللاعبين، ولا يهتى عجيكوا يهتى هل أيقون لا يا راي، غير دولا أن ما كان داود هو قبا، سكاريا سكارشنا الله صوت كالا ديبا صاجة في النبات بو كيبا حتى لا ألقى مدى ألقى أول ألقى ألقى ألقى ألقى ألقى ألقى ألقى إلا أنك اللي يجعله رأيه سبحانه ونقتي أرسى داود مالك داود ونقتي أرسى ملك لفظا ملك لفظا إيمان إزائزة إزائزة أيها الله صدره سيئة قردره سيئة أتصال سيئة كذلك أولا مرخو نبي هي فصول لي الى هذا الحد 100 و 9900 نغو ان داي دك وياه ويوم 100 مركب وقالوا لهم كافي شرق او عنان ما كل كان لقتاكو كره خيشون لا ان انا النبي الاهي حتى ضميري ييمان له نفس صاحب كاخبو masa'al ka shir go'le naqta ka qalo shaqaa khayareed ma kulka anda kale meelba looga dh Quran kana day key ci balla gal leh Quranka uu u sheegay Sabayninaaga ma sheegin Sabayn uu Quranka sheegay kulka difaacadoodaas oo dhaw waxa نبي ياشه الله حقيره أمن لديله أمن لعاهه أمن ماله وقد دعوه شقيه خدده فالقوائن لكارتو خطاة يهود نحجر داود نبي ياشي إضاء مانيه بكجري سورة العام بينكس ومرني مركي الله مانين إلىه حجري نبي محمد عليه صلاة وسلام أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي، ملك إلى ملك داود مانين قد نبي سب من ذلك أرين تبغى تكرهناك كل كهارنا، إن إني من كان يراد لنا كربه حتى وإن أنت داود لا جدّين دونه يا داود إن أجعلناك خليفة في الأرض فعكون بيننا سب العرق ولا تتبخ الحول كل كأني أرين تودن بقمعه هو يحقيقي وحنا تاجر أيها الرسول الكريم ما كوي من نبأ الخصم كوي مر ما يجواركه. إذا قارئ تصوروا فناء المعرة ماشي داود يبكل عابود دا أيه أيه كم بقشة اللي ينو فنشكوا قلنا الباب يستدان كم أيه نمل يدخلوا هداي قلنا هذا داود داود كر كيفي أقولن ففزيعوا أرجع عاي منهم يجيبوا كرجع عاي قالوا يجيب أيوري لا تخفى عبسن خصماني يبان عاي لا ميسايزتها بقاو حضول ماي بعضنا قاركنا على بعضهم قارك له كيف بيننا كرنك بيننا علىنا بالحق إذا شرقوا قبو ولا تصدح حجور فارين وحديث النبوة توزي إلى صواعصنا كذك حقا هذا الحديث النبوة توزي إن هذا نكا في الإسلام وأن المسلم هو ولا نعي له ولا يعي تسعة وتسعم سجاليا سجالا نعجة إذا ويا اليوم على يعي نعجة واحدة هل نف بان لا ياي وإذا فقال ولا القيوحي أقيلني هاي شيء معزني ويجوا أتكلم إين أنا في الخطاب هذا الك هل النبي داود بعيري لقد وحلفا وعلمك إنه كذول ماي إيشوعين العجاتيكا لا هذا ويدين تو كويديجي موبك كو وغدول ماي إنه عكو ويدية ما إنه عكو ترو في الآن آجي سلالي سلاش إنكين نف إذا ياي إنه كتر صلنا وكوة دينا وإن كثيراً إنبضاً من الخلطة فتك وحسكو ترسل كميداً أي أن لا يبغي الظلمة نعضهم غاركوة على بعضين غارك كالو الظلمة إلا الذين تضمعان أمنوا الحقر لناي إماكا ظلمك كأيلناي وأعملوا أعمال فريق الصالحات أعمال صوباً وقليل وحير ما أدو ير هم كوائيكا إلي ما يو فظن داود وحوق هذه أن ما اتنارو انا نشيخ ابناي اسو قدبي وايي فاستغفر وتقدم بالافضل بي هذا ورديقي وخرا تعود وناي حاكي عن بسر سجودا وانا ابي نقول فغفرنا واودفنا لديري له داود ذلك عرنكا بين له تعود الخليه حين ان انك اكثر ندى بسولفه تويني هذا شو أنا أقول يا داود، يا داود بعريسي مرضا بينا ينحن لقنا أحد لايا إبو يا داود يا داود إننا نر إبا يا جعلناك كويلي خليفةنا هني إبا أيات خليفة قتاي أمر خوفك الرسول يعني باخليفة الله في الأرض في الأرض نلقى الخليفة قتاي فعكم جرنك بين الناس تجد عزيزه بالعدي كل الدين تو قرتوا سدادة كوكو كربيح ولا تطري عرائن الهوى هوى عرائنو نفته ديكو شكتوا إنه كنل أحدوا المي كنلر دوا المي عرائن هوى دي النفته هو سريع هذا الرأ فيضيل لك هوى دوا يكونوا من أنسي بيلله إلى دين تيجي كله من كل إنا الدين راعدو إنا الهوى راعدو لا بلعو بينا غل سريع أمرك لم كوسعونين هوى كوسعتا كل كان هو كصوت واحد عياره الذين دك تملون اللمه ان دادك عن سبيل لله الى جنتي سكل ما هو كصوده لهم على مشد شدع عالم مركه لو سودهن ادوني الاخره كل كسرع لا لحده ادوني الاخره لهم على مشد ادوني دين قصي الله لهم عليه عذاب شديد ضر بما سببتي أي عذاب تلانكو لايين أي النصو اللومين يوم العساب خيامة اللومين وإلا قفكو حدوا قيامة حسوساً ياهاي وإسألناها فأبقى ياها كفرقوا بيهاي لكن واحد هي قردرة عن لوغا اللعاني وإلاه لا إلوبي كل يوم العساب هي يوم الدين هي يوم الجزاء وطنبوها خيامة اللوم أول ثم يا ثم الذين وعلوا لسال مرنايا يوم الفصل يلو قال لك رب هيا وما خلقنا ما انا من ذا يبيري اسماك ونرلدن وما بينهما ان تقول حسابا باطلا حياروا ان ما ابوريوا الى جلن هي كونك ابوري دو ابوري حكموا ابوري حكمنا وما ابوري حكمنا أبو ابورينا فبك الدين نعبدو لا مانو لا قلنا كلك قال ذا مرحا قبتا إن إريادوه إسك أبور مه لأن حكمتنا اللو أبورين كلك سيبيري ذلك إريادو العيارين اللو أبوري ون الذين كوين ملهوا دوت كفروا الحق الدين أي سيدة أماليين هيك مرحا ملاحا أي ملايين وحاق القرف صدين أرك فويلون عذاب درنباء من الذين وحوصوا كفروا قالوا من الناس ناحجز بألاف درن كلين حدى مودة هري يطول يا إنت أول عيسى إن عيار لا أبوري عندنا لقبيه أم إلى أكثى قرية جني لابن لوجي كل خساء بير سبحانه أم نجعل موحن يلين يني بينه الذين دتك آمنوا حجر الصالحات أعمالهم بمبان مفسدين هو القصوى ضيالك آخر ربا في الارض للك بالكفر والمعاصي من أن لماذا يشمد يالينا يالي مينو هم نجعل روحا يالينا المتقين تكيس لالي هي كفر هي يشكي لالي بعد التعلي بالإيمان وصالح الأعمال من أنه كالفجان أسيال يالي نو كالقفتاقيا وأنك أبقى إلى جبل جان إذا أبوتوك لأن الله بدأ أشخمك يا ليلة يا لمينو فاجركم مد والبصميو كتاب حلاكاً كتاب كتاب, كتاب. أنزلناه أن كتابك أبدى جنة يمجر إليك أذكر الرسول أن ينقود كتابك أصبح مبارك وحدي هل كيف حرفتهم أن أجربتك إليه هذه يمكنك أيها والراعو هل يمكنك كل كتاب خير كي سباطي وأن لكوه بكريم وحلو تجيئي لي يتدبروا بذلك إنه لوحان كتابك آياتي سأخذ إنه لوحان خطو الأرض إيمانها إنها دوحوه وله يتذكر قد بده دوانسامه وله الباب عند درقارتك القرآن الكوان سمانه توجيهه إلى تعاليمته و القرآن الكبهين أيوه يكون القاتان الكوصودانه وحوفرانه قتان وحوك كيف أعلم؟ يا داود داوده إننا أنك إباء نجعلناك الله خليفة قضى الملأ في الأرض دولكي بعد خليفة إباء يغطى لتنفيذ حكامي إباء حكامي أنك إباء حكامي يسبور كوكورني أنه اللقودة فأتي إلى داود زبورا إلى الكتاب كفريسو قلوا أقول لهم يفعكم داود جرنق فإن الناس هذه الحق حقه جرنق فلا تطبيع الراعن الهواء هوها الراعن فيضل لك هو دوا كل منه عن سبيل الله إلى دين تسعك ذاك اللمين من الذين يضلون اللمين عن سبيل إلى دين لهم حياليين حذاب العذاب شديد درم بما كي سببتي لأن صوح المامل يوم الحساب حساب تمالين تدقياما وما خلقنا ما أن نؤمن أسماعر والأرض وما بينهما أولي العياء عركي يبلغك باطلا عيار ما أن نؤبور ياليك من عيار الله أبوري غنوا الذين كوهم ملحوا كفروا حق الديني فويل عذاب درمب للذين وحيو سبلادي كفروا حقا من النار ننحك يدبوغا سغنادي أم نجعلوا ووحنوا يا لينا الذين أخيرت أمنوا حقا هميي أعملوا أمن فريق الصالحات أعمالوا هناك زنبان كالمفسدين كو قساء الله في الأرض نلقى كو ذي إيسا بالكفر والمعاسي كو لبي ميان لميت يا لينا يا لينا حكم ماها إلى هنا يا لي مايو وأحكم الحاكمين إن عاصي عبد إشكون مثل قليله حكمة ما, ما هم نجعله موهن يلينا المطاعم ذلك الحما إلى الكل إسكال علية كالفجر فمن لم أنظر قوي كوبه هذا كتاب انزلناه عند جنات كتابك إليك هذا رسولك هو دجنة كتابك ذو مباركون لبركة يلي ليتدبره إن القرآن في غرية آياته كتابه آية نيزا إلى دعومه أجل محان وليت ذكرة إنه وانسامه أولو الألباب إنه أرقاراته ووهبنا لداود السليمان كل نبي الله سليمان أيها واحدة بحيب النموسية أبيه داود داود إلى البدنبولة إلى السقال أيها الله لكن السقال ويقال لك وحنف النقضي أما بقر النقضي سليمان بجي ولذلك صاحب وحيري ووريث سليمان داود النبوة والرسالة والملك أي وقد علي فقالك نينكال ما النقون كل صاحب يلي سبحانه ووهبنا واصينا لداود نبي داود وحاصينا سليمان بلوه بينا كل أولاد وذاك بابي حيو ونسيك للقوه الكريم كل قسم الربعية بشرك أفرق أيهود في سورة سورة بينهود سجدونا لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يحب اللي ما يشاء ويناف كبلهم السينايا ويهاب اللي ما يشاء ويزكوا من نويل البسينايا أو يزوجهم ذكران ويناثا فديه سقط دراعي سوداء ويجعل ما يشاء عقيم قسم رب عليهم هل قص لهم ذلك kol ka hadii kun qardas lo goyo ama afar iyo sabonkeya boqol ka tacalin la lo Sulaymaan ban Daawudu fi feenay markaas haddana Sulaymaankii la amanay inna al-abdu inta doon la arko Sulaymaan baa ugu naxma badan waxa jira inuu Sulaymaan aw ween bawo naqot balow cid horeba hadii Sulaymaan la bandhigay halay korkiisa bil ashii gorqalaba asafina sitä kujutakin, darmamu, hartakainen ja badan, al-jiaadu, oooo, ja bahdoui, hartakainen ja fizian, ajaa lobban diga, utahid buaha, kolkaiset jaadbu semejo, heidä mada, heidä hubka, heidä jurada, markaiset maaganta heidbule, heidä dihaat, hartaimta anbaluusa meja, adaan dihi, fardi, anbi valle semeja, askeli, fardi منيانيقا احببتو وحنجحلاتي حب الخير فارديه جعي الكودي عندي في ربي خبقي الحسين ديسا قرق لفا اي حردق الله بالله بي هي قفيرين تادي اي كوثو غلومي قرعدي با دكتك وقال لعضي سيد النبي عليه السلام وقال لحزا سيدا قد كي لو قد اي اي قرعدي لعضي اشغول لو قوا امر باب برارو يا رسول الله يبويه صلاة دي عصا اي قد تكتك اي ربان ladugo markaa wali martu kan kulkan suusina ha oo yiri ilaahi ha baalo hodo iyo bani adam kanna sidoo kara qabsootay ardigiibuu ku shugloomay hatta tawarat ay ku doomatay qorrada ku فرديه عليا عليا كركايه كل كان وخي كدينه ارديي باللامايشري وخي فرد الله هيي كل كان فردي فدوفيقه و خو غدا قال بسوق مسخان صراعه بسوق دولوملا يوعنغ فرديه بوجه علي كل كان من كان وادين مجاهيله ما قالوا و خلوه جهاده فردها اوقيبي بدنا خوانمان تلفولو عاد كو هذا كديره يي كديره يمر نو اسو كل هيي Kolkaa tänä vuonna zoglavalo, naviin lahjusulaiman, tämä ferdihilla jäi jäden. Intu hanagai, aserki Jaray, lävii, joku ortokovat jäläy. Ovat oikein, mashan kun on kolka ferdai luju tiy on allekä jäläy, näin كيف قالوا باانته على الياء اذكرتهم اقولوا فرديهم والنكر اللي جاي ما ما سامب سوقي ولا انا ما تحي وقول عما امه الى الهيلاد فضربها مركه فاضيقه المسرح اللي مسرح اللي قعد بينه ما كان قعد وحلوته ثيمى سيف حربو فيما كل كاب عليه يقولوا انا برا انت لوم مايرو شبق لاماريو نلخو كل خدمه لك لانيها حيث الله قاله يا إيازنا هو ماذاك وكا حقيقة <تصفيق> لداود نبي الله داود سليمان بانو سينا نعم العبد همان تعالى وحبه روها قال سليمان إنه سليمان أول ماذا يبقى النقض في جميع عموره اللهم أولادنا أولاد بالعشي كوركالاب أصافنادو سدعكو جوكدو الزيادو وانواناكزن فردا في عون او فقال ويلي اني انيكا اعبط واجع على هذا حب الغي فرداه الجعائل كلها ان ذكر ربي خبي جاي حسيدي سي بانك جعلها انت كل شغلومي بان حسوشه وهي حتى توارد في لا قرعدي استورنتي بالحجاب اي كو استورنتي ردوا امرك توكدي قد سؤالي فرده كل كان مزيان كان سوا لغوي لو بنا اعذرتي مقبوله هيدا حبنا لا تاخذنا ان نسينه او غضنا في الدواء فرديه العليه علي كركيقه فتوافقو و غدا غل ما صار صلاحي بس سوق يقولونك يا ولد عناقي قولوا كنتوا صلاحيهم وقال قل فتن خلو وحوه يدعى اوه ادعوه بضبان باوه حريسنا ويجولي اوه وحانوه قلمونا يا بغل هو انا بغل كانوا اوه اوه بغل ويل بين الالايان بغل كانوا ويل واجهاتك قرشاه هذا القيمة بادونك وحوه ان شاء الله ملكو ان شاء الله كتك الوال الحسوسيه بصريه ملك وحوه هذا احد اكتسا جوهه يبا كل إن شاء الله قل شاء الله في عيائي إن شاء الله قلك إن شاء الله همهو سنوران إساكو ديان هبينك عبتو مريه بقل فالرسول قمدي سوغير عاليو وقل خواهو رايسان سقال إياه سقاشا ناقو أوس إياه بياه للا كي أودان بايساي إلمان نسكي سيلرش مدموكي يقعنا نجا أيه لرش قالوا سأل الله كني صلوح حفيظ كيف فدية أولا يريد أن أجهده ودن وحانا إلى شيء مركز إسجارت إيساغونا إمام البخاري بحديث كوريا حسول كوريا يريد سليمان الله اللي عريسه قال إن شاء الله حدو أور الله خوشي سلدا لو أوفرناي دنبنا مؤوسا كلاهي إياه دونواك سيدة قطبتها قالوا تهلا لو حول Nabi Sulaymaan sheedan darad kan bii otaladi ka qaalay wuuna u soo gabday Nabi Sulaymaan gabay aya guriga sanam u yileey sanam ka abu bi jirtey isna way ka garshan jirtey uu uga waayay ilaa uu arooday maadiga rasuulka in ku calaamaysaray aqalkaaga sanam lagu caabudaya taladi ba lagaa marka rasuul taa laga maqan nabiina lama af kolka shaida bakatun habay milkigiisa ku jiray kolka su gambarkii tagaa isaga dadkii aqbalay suleeymaan kolka islaantiir kaatoonteeyse inta soo gabastay digar gareeyo bay baad yaadaa xatoobay daaniyo ma ay adigaa dadkaas taaki shaydan ku fariistay kolka nabi واحد قال تعالى تعال خبي ورغفهنا وحنجي سليمان ايان جي ربنايو مش غادي كتغديو وقال على كرسي كان بركيته كرسي جسدا وواحد جيلني ودم بيه شيء ثم ككذالبو انا في ابو النغدي ماشي وانا ادعى ايدي النبي محمد عليه السلام قلت انت سؤال له اكينا اوهي رباني دين جوابه ما شئدي وكتغي في صورة الكافي بعتذي كسوكارت ثم انا بقول نغضي قال النبي سليمان اوهي ربي يا ربي انا ربي اغفرلي اوهي رباني ومشئدي وكتغي الله ايلا وهبلي اسي هل كان بقرنمو ان لا ينبغي وبقل منه لأحد ينقف من بعد هذا كذا وعقولته وصلي أو من كذا وين يسأب ورزيه كم بدأ في أبو قرمان يضع خلاص لارك تبدأ سأب ورزيه وعقولته وصلي إن كانت الوالد أديك أحبه حرب بعيا وأنا أديك هاي أو حرب عليه سلاسلا وعير وغير نوشا كين عاد إن إفريت تفلت علي البايح حنا شيدان با يغوسو بخسداي يبغى يباغا يفسي صرات و هذول هي ان وصلاتاي ديي الله منه كان لله إذا الى غنت اي دي غاليي وعند معيبو النبي قالي لي ان دربجان كويرو او صبحدي اوتي ما دان فيرزتا وحان حصولتي قول اخي سليما خذغفر لي وحب لي ملكا لا ينبغي الى من بعدي إنك أنت الوهاب فأسيد داير فترك خاسها سوف أدفكم بحيب التغيب أنت الوهاب مرخوص الله الله بري إلى أحوه فسخرنا وحن أفضي ذي النهي سليمان الريح الضباي تجري تغيشه فاسعون بأمره أمرك سليمان بيكون صعون فخان يضع جلعان وقبو حيث ملع لم أصاب أصابه الرب والشياطيننا واللوف دايري ولا بناي من واحد سيد بدن يا وغ واسن مد بطين ببدن بد وقبده انتو تين بدو جوارته غدا كو جيرته وسو صارايا يا و اخرينا شياطين كلى مقرنينا لسلسله دايي وكيه ادب درسله ملائكه سوحري جنسي في الاسفاد سلسلة ده لو غيري وخا مركه دحنت سليمان هاي بايري هذا وعم غنايا خطاونا انك بعد تاخذ النادي فمن قال لعيسو بسليمان أو هذان كثين لي أو مزك أما عيسو بغير عيسو حداد بعيسو في هذا عيسو متنا له حساب مايو انت هو عدل وإن له عاوسون على سليمان هندنا النجابة ان هذا لزلف هذاوي يا وحسن ما لا فشوى نجزو ولا قد وحدوا حتى نأنا سليمان هي نجرم قال غيناد دينك على كرسيه ينبرك في كاركيسة يسادا جير ثم كادلبو أنا أبقى أبقى نقضي قاله هنا يري مركو أبقى نقنى ربي يا ربي أني قال ربي يغفرلي وعنقفك لإدائلك إضاف وأحب لي الله وسيء ملكا بغرنبو أن لا ينبغي قلمين يأحادي مقاف من بعد إيقى تنبهي إنك هذه أنت هذه الأبقاء أي ألوان الله أحب الحمدانة Säkärna Haluan sehelna Nauh Suleyman Arryha Dawai Yhdys malkabuu Kammarman Tadiri Dawaih Sivaa Sopan Sidu Isaka Faro, Ayaikosopan Shukhaan Yedva Dab Asan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih Sopan O Dawaih وغواص بضمتهم بناية وآخرين شيطان يكل مقرمين ويسكعرين في الأسفاد سلسلة هذا وحصا حطاؤنا أنك إباع تغل أن سليمانو كسين ليا فمن بحيط يغلي أو أمسي قائسه بغير الحساب ترى لها وإن الله سليمانو حرييا عندنا أنك إباع أكثر نظر لسلفة دوي هي هو حسن اذكر عبدنا نبي الله ايو ابن سوغان نبي الله ايو ايوب ابن عيس ابن اسحاق ابن ابراهيم والنبي الله ابراهيم ابو اوقي ان لا بعده ابو اوقي سيكو اسحاق ابن عيسون عيسو اسحاب ابراهيم الخليل عليه السلام اسمنا من عبادة بضل مع الغبانان يوها. مالك الدم بيساكي لا جيرها بي وحلقوا جيرها بي يساكي, جير يساكي او كحنون سادي قلكا حنون كيسي إن ألمي حنونو طب تقران نوعها عند الله السيد الله تلمى معقول ما تغيربها شيء قشنقوبك اللقلت هوري تدكو دم باكك هوري النبي عشكو مالعان منك هو النبي الرسول وردان الله ديري إنه وحنون هي اللدون أيو كلك عذور جيركي سببت لها لغكال على له عذور ياشى النبي ياشى كمالعا كلك الله حنون صدي بالا اختباري إثنه وصف راي. قال تعالى شدو حوير وذكر شصو الله واحد حستان حبدنا عدون كان لغا أيوبها إذن داهدوا أيوب لواقاي شبهوا شبجيبوا لواقاي وحويري أني أنيقى أيوبا ما سني واح الشيطان تأذبك أرك إذا أبوك إذا بغاظناي قولك عوحي قنسي ماذا الشيطان بأوهيال فساق الله أسقيا أني أنيقا مصنية الشيطان شيطان بأداري بنصب بيب إياه وعذاب حنوم ملكو سيدا إذا كنتم شاكتين سيدا اللودي هويه أرك وعلى الليل اللقطة اللوك أكبره فوق إياه صوب برقانا إياه أبكنا قبيسه منقبض رميه دي حنونك و غدوك جيرى حبيت ادويشك كركادو كجيرينا قبلكا كو فيلان قال تعالى خبيو ارقوم حراتي برجليكا بروخ تعالى علارلا بولكا كو حراتي بياسو فانيلي حدا بياسو صبحي نوخسلو مثلو قبيسوي كركي بافي مالاي داري دو قبو و شرابو مثل عبوث وركي با قبوبي فارس النبي هو هبنا وعنصينا له اي له markaba u lagna dad badan ee dunida walaa wa mise lahum wa laam ila la siyay iyaga in la mida ma hun ku hore ilaahu wuxuu yiri rahmatan la haris minna kana naga baaga مار المال نها كامل اسلامتي واكو سو داهداي كسنو و خناقاي كل كا بغو بنكو دوفنا يغ كل كا ساربي سبحانه وعزه وجل و فتواه علي عوس بدنقا او بغو لامودل مرون كو دوفو كل كا كفكي ديفات ماغاري ادنا دار خادي مجبن و خذ بيديك بعنت هذا لغسن عن طول عوس اما اوخذ فضرب به ولا تعنت حتم بابنا لارتادو ينجبين إلا سيده سد ماناك دقيسو إنه أنك إباه وجدناه أيوبوه صابرا إنه يعمد الغاتبادا ووحي له جرابا وأكد الغاتي نعم العبد أدون بأن نعمله إنه أيوب أو هابون أدون إباه وذكر أيها الرسول الكريم واحد حسنا عبدنا عضونك لنا يا يوبا ابن هذا ربوا شبيه هذا ويرتج ومؤياني أنا يا نا ما سنو حيتام تج أشخيطان شيطان باي تام تج بالنسبين دي هي وعذابين حلو وركوبك كندو فالو يري برجلك لا كت لا كندو فهذا هو عشام بركالي لا كت سالو كوال لغو كرناو دارين قبوا بشرابون كوال عدوه هو هبنا له وله بعض مو فاسیرین ما عیسا پر خلین چاینای تدی ا دویو ننګ با لګړی گئ مر خو صبراین کیګینو والو سو علیی الاګو لاګو دا قران کو ما ا دایل کل کما یګو او جوګا دلګ لوګو دره له او انسینک الله دکیزه او إنتي إلا فتو معاهم إنتي رحمة إن أنت إن لم يلا حدوس معهم جل ما عهم هي أنت عريس منا أن جيبا حتى نا أنا كن عريسنا هي وديك الوانو اللي يري للباب إن درك لك أن وانينا إنه إن أيوب وصفر وخذ قار هي أبوك يري بيديك أرجع يو وقعد على لغز عن طبقات فقري كندوفا به لغزية مراتك كندوف ولا تعني حدنبابنو الارتادي العجبين إن أنكو يرئي ابا وجدناه أيوب واهل لك صابران السابط القاضي بضان نعم العبد هدون أيوب بأو النعمة إنه أيوب أواب او مرئباء النقاضي ونكون عبادة كان لقود جبني النبي الله إبراهيم إيه النبي الله يسحق أولا لي سكت إيه العقاب ويسحق للي انتظ إلي عبادنا يضاعنا هي أخوة هي دعوة دا. هي دين تضاهين أي قال تعالى خذوا إلى ذكر أيار الرسول الكريم واحد رستا إبادنا أدمها النج خليل الرحمن وإسحاق لسجأوا لك ويعبدوه ويسعى لك أنتم بأول الأيدي قوم يصيح يانو إبان الأب كما حجيج جري علا هي هي حقا داينتيسا و هوو قبدناين والابسط هو قلبي عاف مات غفا هي علم هي يقين هي درجات هي صبر كبر عنا ورعايه سدا لو اماناينا الله كدي هذه ما ان عندنا غا يا اييري سبحانه يا اخلصناهم يغبر حترني كل كشواي الدنيا الدنيا ديو وحده ايا لاغ خوغيي بخلين ساتين براءتين مع الله براءة رعي ذكردار أهل الجنة خصوصاً ذل كل هذا ديوان با وأهل ما هاي أخره وأهل هاي كل هذا دارته أيه خصوصناه كل هذا القيادة له هي قاعدة هي تقوّده كل عقابناه حدوهير وإناهم إبراهيم إسحاق إيعقوب عندنا إن النجابة وين أخذناها لمن المصطفين انتظرنا الله أيها المدين الأخير أن تورع يلكه وذكر أيها الرسول الكريم وعكر الأعسا إسماعيل أو إسماعيل النبي إبراهيم واليسا أو إسماعيل النبي إبراهيم واليسا أو إسماعيل النبي إبراهيم واليسا أو إسماعيل النبي إبراهيم واليسا أو إسماعيل هي إبراهيم من الاخيار إسماعيل النبي إبراهيم واليسا أو إسماعيل anilanka akhislo leeyay enoo ku daydo sabarqoola iyo dulqadro iyo jiadro ayala raba oo kullu namad min alaxiya dadka subhana la إيه ربنا شاقي وإن للمتقين أنت أباك عزت لمن ت أو أنت اللحصي في أنت اللحصن بلى لحسن ما لبشوى نفسا مرجع أي إيه كله يهين. أو جنو. إيه لا. في عن أي أباك كل يين قل جنو هي ذم لا هي رباك هي أركذيسة أي أوجرت كل كحسن ما أبقي أي الله فصيل جنات عدنين نقاديك جنوزة أي إليهين مفتحتا وحلوه بلقي لهم إيجا ألا بوا جنات أدني ألبا بذذي واللوصي بلقي وقفرين حديتنا متكئين وحيكو ترسانيان فيها جنات عدن قده هذا كسجي فيه فيها الأبل ورعيسه أيه يكو دمجيك سانيان حدي دمجيك يدعونا فيها جنات عدن قده في فاقيا قالوا الراي الصبايا ماشي مثل كل كفاتيو كثيرات حرام بدلوا انتو صنوع اي اول شراب ابد اي ايوا انايا كل قهوي ودمه اول ايمان يوم ايه. وقولكم ايها الرسول الكريم وعن حصى في زادنا ادوها مننا ابراهيم واصحاب وياقوب هاي يا دوما قري الايدي قاعا هي حوقة وصاحبك هاي عبادته قوة قولها هي أولا بصار قلبك حافيماتك قبض هي أرقتده على شهر اها وقلبك قولها هي الروح قولها هي نوره يسمي قولنا عبادته هي طعالة إبا حق هي قوة قولها إن أنك إبا أي أخلصناهم برحترني بخالصة برحترد بكره دار دار تجنه حصوصنا تهدها بس قاعد يومان كالغوها يوم فإنهم إبراهيم هي إسحاقية يحقو أنتنا أنك يبقى لمن المصطفي أنت لا تورتك هل خيار يدور الرياشة يقول في عملك مديهين ويذكر رسول الله شاك إسماعيل شاك واليسع وذلكفل وكل سد عزبا إسماعيل هي اليسع هي ذو الكفل كل صدق هذا من الأخيار هي أنا صديقك انت هراء الله دور دورتي ألعب أقتل لا جدورتي أيك مديين هذا ورقة بيقفون حس باتش شرفته يا قيم جلها نسق الحسيو وإن للمتقين أنت أباك بغلين أمان توضعي لا يجين لحسن ما أب لابشوا ونأذن جناتي عدنين نقاديك جناديسي أيلا يجين مفتعة وحال الله فريد لهم إيجا على بواب جنة البابلية أي الله فريد متكئين فيها وقدم كبسانية فيها جنة كبسانية كرسي جيفيو أي كبسانية يدعونا وحيد البنايا فيها جنة كبسانية بفاكيه معلوم رأي صلى عنه كثيرة فربدا هي وشراب وعلى عدو أي انتبه وعنا ياه والله والله